إفرح يا فنتي الله يسوا رمضانه نور فونيسوا يا حلوتي ما لا ما لا هو الأمر الدين يا حلوتي ما لا ما لا هو الأمر الدين ما لا ما لا ويكيا سنو اللي وارتسو سعد قدانا الله أكبر ونعلي حاسنا ونقول هاي هاي هاي ونجري علبة نتلطك وقلبنا من الفرحة زقتك ونقول لبعدنا رمضان جي هاي هاي افرحوا يا بنتي الله وهيسو رمضانه نور فوانيسو يا حلوتي اهنو اللي وقرديه أتنور ونلف في الحارة ندور على الأهالي نهنيهم <تصفيق> وهم يدلون العادة ونشتري شمع زيادة نولع الفوانيس بهم <تصفيق> افرحوا يا بناكي الله وحيسه رمضانه نور فوانيسه يا حلوتي التين والأمر الدين Hala hala, and the matter is. Hala hala, and he is a وراي إيه إيه افرحوا يا بنات يلا ونيسوا رمضانه تناموا نومنا يا حلوه تبتي حلو حلو